ان شاء الله في زمن الغيبين صلى الله على محمد النهار الطيبين الطاهرين وعما اذا كان الغزو بغير اذن الامام عليه السلام في زمان الفضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ذكرنا سابقا بأن هذا الحكم إجناعي أن القتال إذا وقع بدون إذن الإمام في زمان الفضور فالغنيمة للإمام عليه السلام وليست لهم قاتلين. ولكن توجد بعض الروايات التي ظاهرها عدم اشتراك ابن الامام وان كان حاضرا كما في الروايه التي نقلها سيدنا خوي في سفر وهي صحيحه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم يعني بن العباس ويكون معهم فيصيب غنيمه قال يؤدي خمسا ويصيب له ظاهر تعبير الروايه يكون في لوائهم يعني في القتال يعني يكون مقاتلا معهم فيصيب غنيمه الإمام ما قال بأنه الغنيمة لي أو الغنيمة للإمام هذا يؤدي خمسا ويظاهرها أن إذن الإمام ويشهر إذا اغتنم المقاتل غنيمة بعد القتال يتملك الأربعة الأخواص وعليه أن يؤدي خمسا فقط ولا يشترك إذن الإمام ظاهر الرواية وهذا عدم اشترك إذن الإمام. ولكن نوقش في هذه ال... نوقش في ال... اعتماد على هذه الروايات فالمناقشة التي ذكرها سيدنا الخوي القديس في هذه الروايات بأنه لا ريب في أن السلام الله عليهم كانوا عالمين في الغزوات التي وقعت من قبل الأمويين والعباسيين باعتبار أن كثيرا منها كان للحفاظ على غير الإسلام أو للدعاء في الاسلام فكان إذنهم موجودا فقول الإمام عليه السلام يؤدي خمسا ويطيب باعتبار أن الاذن موجودون وأما لو لم يكن الأذن موجودا فلا فالرواية حملها على مورد وجود الأذن وهذه التعوّضات على مدعيها فمن أين ثبت لنا أنهم سلام الله عليهم أمضوا الغزوات وأنضوا الفروق التي وقعت في أزمنتهم من قبل الخلفاء ومن قبل المؤمنين والعباسيين هذا أمر لا دليل عليه ولا حتى التاريخي يدل على أنبائهم عليهم السلام، وهو مجرد لصوتهم لا يدل على أنباء مع قولهم ليسوا يعني مع قولهم ليسوا في مقام البيان في مقام الرجع عن هذه الأمور، إما أو لم يمكنهم الرجع، ولم يمكنهم مثلا بيان عدم الجواز فلا يستفاد من صوته أنباؤهم. المناقشة الثانية. أن يقال بأن هذه الرواية تتعرض إلى جوائز السلطان وأدايا السلطان ولم رطلها بغيمة القتال وهذا ما ينص عليه السيد السستاني دامو غلوق اعتمادا على نسخة أخرى في يرى يراها أصح من هذه النسخة فالرجل من أصحابنا يكون في إيوانهم وليس في إيوانهم أخرى للرواية أثبت واصح من هذه النسخة يكون في إيوانهم وفي اللواية يكون في إيوانهم ويكون معهم فيصيب غنيمة. غنيمة يعني الغنيمة كل ما يستفيده الإنسان ويغنمه كل ما يضطر به الإنسان قال يؤدي خنسا ويطيب له أيضا عبارة ويطيب له فيها قريمة على المراد أن هذا الرجل بعد أن حصل على شيء منهم وشيء شيء من القتال لو كان حصل على شيء بواسطة القتال لما كان هناك شبهه في انه يكون له أو يكون الإمام عليه السلام ولكن لأنه حصل على شيء منهم توهم عدم حليل التصرف باعتبار أنه أموال الغلمات وجوائز الغلمات ففعل الإمام عليه السلام الرجل يكون في إيوانهم يعني الحاشيتهم يكون معهم ويصيب غميمتهم لا إلهي فأف يؤدي خمسا ويطيب له فهذا المعنى أنه حصل إنسان على فائدة إن الإمام عليه السلام قال يؤدي خمسه ويطيب له طب يؤدي خمسه ويطيب له إما من باب أنه حلالا مخرطا بالحرام وسيأتي أن الحلال مخرطا بالحرام إذا أخرجنا من الخمس حل الباقي وإما من باب أنه مجهول المالك فإن أموال الظلم والصرافين مجهولة المالك فالإمام عليه السلام من هذا الباب قال يؤدي خمسة ويقف يقول أو بعنوان جائزة السلطان في حد ذاته عنوان جائزة السلطان هذا العنوان في حد ذاته بغض النظر عن كونه من الحلال المختلط بالحرام أو بغض النظر عن كونه مثلا من المجهول المالك بعنوان كونه جائزة السلطان بهذا العنوان أمر بد من مراجعة الإمام فيه فحينئذ قال الإمام قال أخرج الخمس والباقي يطيب له وهذا الحكم يعبر عنه للحكم الولائي وليس حكما قانونيا يعني ليس هناك حكم إلهي شرعي بأن مجهول المالك أو الحلال المقرب الحرام أو مثلا جوائز السلطان يخرج منه الخمس وهيطير الباقي. هذا أمر مقتضى القاصل عدم جواز التصرف فيه أو هذا مال المال الذي يشفيده الإنسان من السلطان مقتضى القاصل عدم جواز التصرف فيه إذ لا ولايه للسلطان على هذا المال فمقتضى عدم جواز التصرف في هذا المال فالإمام عندما يقول يخرج خمسا ويطيب لك لا محال يكون هذا الحكم حكماً ولايتياً لأن كل حكم يكون واردا على خلاف الآصل وهو حكماً تطويقي وهو حكماً ولايتياً هذا الحكم حكم ولايتياً لا أقول شيئاً أن الإمام أدنى لهؤلاء الأصحاب الذين يكون في إيوانهم ويقومون معهم أن يخرج الخمس والباقي يطيب لهم سبأ أي عنوان مجهول مال على المحرم الحرام جوائز السلطان بأي عنوان المهم أن هذا المال الأصل عدم جوائز التصرف فيه إذ لا ولا السلطان عليه وهذا راجع الامام عليه السلام في التصرف بهذا المال الإمام أوجب أن يخرج خمسين والباقي يطيب لهم فلا يصح الاستدلال بهذه الروايه على عدم اشتراطي اذن الامام عليه السلام. و كان في زمن الغيب ووقع القتال مع الكفار وحصلت الغنائم فالاحوط اخراج قمصها من حيث الغنيمين لماذا اطلاق الايه المضبوطه الحمس في التبارة لقل الله واعلموا ما ظلمتم من شيء فأن لله الحمس مطلق لزمان الحضور ولزمان غيبات الآية مطلقة لزمان الحضور ولزمان غيبات وظالوا الآية وجوب الخمس في غمينة الكتابة إن قلت بأن هناك ادله دلت على اشتراط ابن الإمام عليه السلام قلنا بأن هذه الادله أحد أمرين إما الإجماع وهو دليل لفي يقتصر فيه على القدر المتيقان والقدر المتيقان من الإجماع زمان الحضور أن اذنه في زمان الحضور اما في زمان غيبه فلا يشعر بالجمال وابن الدليل صحيحه معاويه بن وهب التي سبق ان قراناها امس السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسن قال عليه السلام إن كانوا قاتلوا مع أمير أمره الإمام عليه السلام فعليهم الخمسة وهو هذه الرواية السرية يبعثها الإمام في سورة زمان الحضور أن اشتراف الإذن في زمان يكون الإمام قادرا على البعث وعدم البعث السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم الإمام له لهم لابد من الإذن؟ ظاهر الرواية أن مورد اشتراف الإذن زمان يتمكن الإمام به من البعد وعدم البعد، من الإذن وعدم الإذن وذلك هو زمان الحضور فليس في الرواية في يستفاد منه اشتراف الإذن في زمان الحضور وفي زمان غير الحضور وحين هذن يكون مقتضى عموم الآية المباركة سقوط اشتراح الاذ إن الإمام عليه السلام. في زمان الغياب ووجوب الخمس وتملك الأربع للأخماس الباقية في غنيمة الفداء. لكن مع ذلك نلاحظ صاحب العروض بسر ما احتقى الأحوات وإن كان في زمان الغيبة الأحوات مع أنه مقراهم الآية دف الأحوات إخراج قوم سهاب من حيث برهم لعل وجه الاحتياط والنظر إلى مرسلة العباس الوراق عن رجل سمى ولذلك عدد مرسله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإنام كانت الغميمة كلها إذن قد يقال أن هذه الرغاية مطلقة لزنائك تدوروا لزنائك طيب إذا غزا قوم بغير إذن ويصدق على زمان الغيبان أنهم غزوا بغير إذن إمام عليه السلام إذا غزى قوماً بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها في الإمام ظامر هذه الرواية للإطلاح لزمان الحضور ولزمان الغيبة وحينئذ فلشبهة هذه المرسلة صاحب العروم ما أفتى بوجوب إخراج الخمس من هذه الغنيمة وإنما قال الأحرار. فالأحوى اعوذ كوب مساله ولايه الفقيه ولقد ربط هذا المقال حتى لو قلنا بعموم ولايه الفقيه حتى لو قلنا بان الفقيه له الولايات على كل ما للامام فيه ولايه حتى لو قلنا بذلك هذا لا يعني اشتراق العلم انما يكون للفقيه ولايه فيما للامام فيه ولايه ونحن نقول ظاهر عموم الآية أن لا ولاية للإمام في هذا المورد في زمان الغيب نحن نقولش نقود اشتلاعات الإذن بعين إنما يكون للفقيه ولاية في مورد يشترط في الإذن الإمام العزيب وولاية عليه السلام ليس كذلك؟ فمورد الذي لا يشترط فيه صلى الله عليه وسلم قلنا في عمولة الفقيهة لن المطلع نحن نقول بأنه وجوب صلاة الفاجحة فليس الإيمام فيه لا وحتى لو قلنا بعموم ولايه الفقيه ولا تصبح ولايته على وجوب بصصاة الفيح وهذا المحرد ليس الإيمان في ولايه كذلك في هذا المقام عندما نقول ظاهر عموم لهذه سقوط اشتراك إذن الإمام عليه السلام في زمان الغيبة اذا سقط اشتراك إذنه فحتى لو قلنا بعموها هذفخيقهم لا يشرق إذن في النتيجة لا إذن الإمام ولا إذن الفقري لا هذا المطلق كما عن بعضه. وان كانت في زمن الغيبة فأحرقوا إخراج قمصها من حيث الغنيمه خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام هذا إشارة لصاحب الحدائق صاحب الحدائق القديس قيد من أنه وجوب الخمس في غنيمة القتال في عصر الغيبات صحيح لا يشترط إذن الإمام لكن يشترط أن يكون الدعاء الإسلام يعني اشترط أن يكون هذا القتال بهدف الدعوه للاسلام لا بهدف توسيع السلطنه مثلاً او توسيع الملك مثلا بشرط ان يكون القتال بعنوان الدعاء للاسلام لعل صاحب الحدائق كما نقل عنه صاحب المستفسار مستند الى روايه ابي بصير وهي كل شيء قتل عليه على شهادتي على شهادة على شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فان لنا هم شهادة ظاهرها ثبوت الخمس والملكية للمقاتل بعد الخمس في فرض أن القتال على شهادة أن لا إله إلا الله, الله ولكن الرواية ضعيفة فبما أنها ضعيفة تستنين نقول مؤيدا خصوصا اذا كان الدعاء للاسلام ولا نفدي على مضموننا فما ياخذه السلاطين في هذه الازمنه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول وغير المنقول يجب فيه القمص على الاحرام نفس الثلاثه وان كان قصدهم زياده الملك لكل اشاره لكلام صاحب الحلقه لا الدعاء الى الاسلام ومن الغنائم التي ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء فداء الأسيب تسرج ثم يبس تقدم فدية إلى فيطلق أسره أو هذا الفداء غنيمة غنيمة السريه بعد ذلك <تصفيق> الذي يدخل من أهل الحب بل الجزية المبلول لهذه السريه بخلاف سائر أفراد الجزية. فإن سائر أفراد الجزية لا يصدق عليها أنها غنينة لهذه السرية افكروا أن هؤلاء القوم تصالحوا مع الإمام عليه السلام أو مع الحاكم الشرعي على جزية معينة أما ما كان طرف المصالحه هذه السرية فعينئذ لا يصدق على هذه السرية أنها غنمت الجزية إنما يصدق على هذه السرية أنها غنمت الجزية التي تكون سرية طرحا لها وقتبل الان واعلموا من شيء هذا الخطاب لا يتوجه لهؤلاء انما غنمتم الا اذا كانوا هم فرق الجزيه ويجب عليهم ان غنموا على الجزيه واما لو كانت الجزيه مرتبطه بالإمام مباشره او غيره لا على هؤلاء انهم غنموا الجزيه حتى يكون عليهم خمسها ويتملكون الاربعه الاحواط الباقيه بخلاف سائر أفراد الجزية ومنها أيضا ما صولحوا عليه سواء على الرؤوس أو على مدى الحيوانات أو على أفراد وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم يقول صاحب العروة الأمر مو خاص بالقتال الهجومي حتى القتال الدفاعي إذا هجم الكفار على المسلمين ففي دفاعهم عن أنفسهم غنموا بعض الأشياء يذكر تحت عمول وعلموا أن انتو مثل شيطان الليل وكذا ما يؤخذ منهم عند افتهاء معهم اذا هجموا على المسلمين في امكنتهم ولو في, ولو في زمان الغيبه فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان او كثيرا من غير كذا نلاحظ حيل ان صاحب الارواح قدس السر في ما مضى في القتال الهجومي إذا هجم المسلمون على الكفار في زمان الغيبان هنا قال في إخراج الفنس اهني في هجوم الكفار على المسلمين في زمان الغيبان وغنى المسلمون منهم شيئا في الدفاع أكثر محتاجا في القتال الهجومي هجاء قال الاحرف إخراج الخمس في القتال الدفاعي ما احتار جاء أن غنائمهم حين الدفاع يؤخذ من الخمس ويتملكون الأربعة الأقماس الضاقية من دون احتياط أفتى لذلك هذا يؤيد ما ذكرنا ان منشا شأ الاحتياط هناك رجن مرسلة الحبات الوفاق ومرسلة الحبات الوفاق ومرسلة الحبات الوفاق في, الورق في إذا غزى والغزو لا يسبف على الدفاع إذا غزى قوم بغير ابن الإمام كانت الغنيمه كلها الإمام بما ان مورد المرسل هو غاز الغزو والغزو لا يزدق على الدفاع اذا شبهه اشتراط ابن الامام عليه السلام في زمان الغيزه موردها القتال القدومي القتال الغزوي واما القتال الدفاعي فلا شبهة في علم اشتراط ابنه لذلك حتى لانه عليه الصوم من غير ملاحظه خروج معونه السنه على ما ياتي طبعا الفرق بين غزه الحرب أرباح المكاسب هو أن أرباح المكاسب إنما يجب إخراج الخمس بعد استثناء مؤونة السنة وأما غني مددار الحرف يجب إخراج الخمس بذلك فعلان وبدون استثناء مؤونة السنة خب المسألة الأولى إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقواء إخراج خمسها هذا شنو؟ هذا موت هذا إغارة فرق بين القتال والإغارة قرار على الكفار من دون أن يقتلوا منهم أحدهم وسروا منهم أموالهم إغارة لا قتال إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوث بل الأخوار إخراجوا قموسها من حين كونها غنيمة ومن حين كونها ربح من حيث كونها غنيمة ولو في زمن غريبات فلا يلاحظ بها الشعيد نحيان فلا يلاحظ بها مؤونة لأنه كان من حيث كونها رجل لابد انه لاحظ مؤونة السناء لكن لا من حيث كونها غنيمة حارس فلا يلاحظ بها مؤونة السناء ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عموم الله واعلموا مقتضى هذا العموم أن ما يحصل بعد الحرب سواء كانت حرب قتال أو حرب إغارات بأي نوع من أنواع الحرب للدعاء إلى الإسلام لغير الدعاء إلى الإسلام ما يحصل بعد اصطدام بين المسلمين وبين الكفار ففيهم ظاهر العموم الهائف وهذا وليس مربوطا بالفتاة لا الوجومي ما الجفاعي لا, لا شيء شيء نبل نعت شوي. الكلام هي المشكلة في هذا. وأما المأخوذ منهم بالسرقه ولا غيره. من الكفار بالسالقة ولا غيره. لا هل يجب فيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الخاص يعني غنيمة الحال؟ أو يجب فيه الخمس بعنوان الغني بالمعنى العام يعني مطلق الرف إذا وجب فيه الخمس بعنوان الغني بالمعنى الخاص لا يستثنى موت السنة إذا وجب فيه الخمس بعنوان الغني بالمعنى العام يعني مطلق الرف حينئذ تستثنى موت السنة على وفقه وهذا صاحب العروة وهذا وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة يجب فيه الخمس ولا تلاحظ مؤونة السنة، يعني أثر حكم الرمي بالمعنى العام، وهي غنية بالحرب على ما وقع بالسرقة والغيلة، فحكمهما واحد. بينما المشفور له ولا لأن ما خُودنا الكافر بالسرقة والغيلة مثله مثل, مثل أي فائدة. والفوائد لا يجب فيها الخمس حتى يستثنى مؤونة السنة، فهي غنية بالمعنى العام لا بالمعنى الآخر. هو. ما هو الاستدلال على ذلك ذكر سيدنا القولي احتدى بإله الدليل الأول أن المستفاد من الآية المباركة وعلموا أن ما غنت من شيء فان لله خمسين من غريب الكلام من غريب الكلام ظاهر الايه المباركه ان الخمس واجب في غنيمه القتال وعلى ذلك فيسير في في تقول ظاهر الآية المباركة أن الخمص واجب في الغنينة بالمعنى الأخاص يعني الغنينة عن القتال ولذلك <تصفيق> لا تشمل ما يؤخذوا من الكفار بالسلف، وهذا هو محل الخلاف بيننا وبين العام، فإننا ندعي أن المراد بالغنيمه الآية والغنيمه بالمعنى الأعام الشامل لكل فائدة والسيد هنا في مقام الاستدلال يقول ما يقول بالعام وهو أن الغنيمة الآية مراد به الغنيمة ولكن الظاهر هو الثاني يعني أنها غنية بالمعنى العام فإن المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص اختصاص الحكم بالاغتنام النافع عن الكتاب هذا المعنى هو نفسه خالد عليه عندما يجي إلى أرباح المكاسب يقول بأنه يقول الأهل، وكيف ما كان؟ فيدلنا على الحق أولا الكتاب العزيز، واعلموا انما غنيتم من شيء. استدلت على أربع مكاسب، على ثبوت الخمس في أربع مقاصد. لانه هو الاقتصاد الغني في الايه الغنيمه ناتج عنك فان الغنيمه بهذه الحاله لو قيل الاقتصادها بغنائم دار الحرب اما لغتنا او صلاحان لكن لم يظهر له وجه لان كلمه غنيمه تصير الوارده في الايه ترادف ربيحه وستفادت وما شاكل فتعم مطلق الفائده ولم يتوهم احد اختصاصها بدار الحرب ولم يشتكوا ولعل في التعبير بشيء واعلموا أن ما من شيء الذي فيه من السعة والشمول ما ترى يعازا إلى التعميم وأن الخنس ثابت في مطلق ما تنق عليه الشيء من الرئيس وإن كان يسيرا جدا كما لا يخبر وهذا لا يناسب لغناء الدار الحق شيء من الدار الحق أشياء مثلا مو شيء وهذا لا يناسب لغناء الدار الحق ويعضده إطلاق الفتات في بعض الحالات السابقة. وأما النصوص التي أشار إليها السيد، النصوص المتعارضة إلى، فإن النصوص صح، النصوص الواردة، تقول يجب الخمس في قيمة الكتاب، لكن. هل يستفاد من هذه النصوص عدم وجوب الخمس فيما يؤخذ من الأطباء بالسرقة أو الغيالة من دون استثناء مونت سنا؟ إذن شنيدر لم يفعل ماي. سيجتبر بالنصوص أن النصوص الواردة على كثرتها صحيحها وسقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع منها حد التواتر. هذه النصوص ظاهرة اختصاص الحكم بالارتنام الناتج عن القتاة والظاهر هذه النصوص أنه إذا غنم المقاتلون غني ما يجب الخمس لا يستطيعون من هذه السنة إذبات الشريس يعني غيره هذا لا ينفي أن ما يأخذه الإنسان من الكفار بالسرقة والغيلة لا يجب فيه الخمس ابتداءً هذا لا ينفي دائما يعني هذه النصوص ليس ظاهرة الحاصر ظاهر على النصص مجرد الإخبار أن ما يغنمه المقاتلون من دار الحرب الخمس لا أنه لا يجب الخمس اجتداءاً إلا في رأمة القتال ليس ظاهر الحاصر ظاهر هذا مجرد الإخبار <تصفيق> سرابح <تصفيق> الدليل الثالث <السادة> الذي استعمل <تصفيق> إليه سيدنا من القول الخدس مقابل صاحب العرواب صحيحة علي بن مهزيار حيث قال فيها جاي يمثل لمطلق الفائدة والمال المأخوذ من عدو يصطلم أو يصطلم يعني يحضر احتكام بينهم والإمام عليه السلام في هذه الصحيحه يمثل لمطلق الفائدة بالمال المأخوذ من عدو يقول سيدنا هوي قطعا لا يوجد عدو الذي يجوز أخذ ماله للكافر والمال المأخوذ من عدو يصطلن أو يصطلن لا يوجد عدو للمسلم يجوز أخذ ماله إلا الكافر فحينئذ الإمام طرح هذا مثال مخطق الفائدة فهذا دليل على أن ما يؤخذ من الكفار يتسرق أرزغيل داخل في مطلق الفائدة وليس داخل في الغنيمة بالنعاء واضح؟ وهذا منه قدس سره يتنافى مع ما بنوا عليه من حلية أموال النواصل والضلال والخوارج حين يداد محصر الحداغ الكافر نحن قاعدين نتكلم على جنوه على الكافر ما يُبخذ من الكافر بالسرقة والغيلة هذا الحديث لا يذل على ان ما يؤخذ من الكاشفر في السرحة والغيلة ليس غنيمه بالمعنى الأخرى لان هذا الحديث يقول لعجوه كل عجوه عام من الكوكاتوراً أو ناصبيا أو باغيا كما سألدي. الكلام عنه صار والسلام نعم المصدر الخارج والراضي ما رضوه هل حكم رأيه من الكلام الحديث؟ يعني مقابل النجاسه هذه صاحب من كثر هو مو شاهدنا نحن نريد نقول على ان المال المأخوذ من عدو يصطلان استدلالا بالاعم على الاقاصر ما يفيد هذا لا يعني هذا جاء يقول على انه المال المأخوذ من عدو, من عدو يصطلان او عليه. على اي تعبيرين مطلق تمثيل لمطلق السائدة الإمام جاي مثل بهذه العبارة لمطلق السائدة هذا لعله نظر للناصبية لعله ناظر للأعمال الباغي هو ما شبه هذا أيضا نعم أكعد ندلي وهو طرحه سيدنا الفويل وإن كان بعد طبحتين ناقض هذا الدليل هو لقول انه دليل إِنَّمَا الخمس بَعْدِ الْمَورِدِ إِذْنَا صَحِيحَةَ مُطْلَقَةَ تَدُلْ عبارة هذا إِنَّمَا الْخُمْسَ بَعْدِ الْمَورِدِ هذه الصحيحة خرج عنها غناء مداري الحارب للنص الخاص وهذا المورد وهو ما يؤخر من الكبار بالسلحة والليلة لا نعلم أنه خرج عنها للصحيحة ويبقى تحت أطلاقها فما يُأخذ من الكفار بالسرقة والغيلين شوك هل أن الخمس واجب فيه ابتداء كغني مدار الحرب أو أن الخمس واجب فيه بعد مؤونة في السنة نتغسك بإطلاق هذه الصحيحة إنما الخمس بعد المؤونة ورحول القدر المتيقن مما خرج عن تحت هذه الصحيحة هو بنائم مدار الحرب أو المعدن أو الكند للنفس الخاص وما سوى هو <تصفيق> داخل تحت تحته هذه الصحيحة صواب سيدنا الخوري يستدل بهذا في المقام وابني عليه لاحظوا وبعبارة أخرى مقتضى إطلاقات الأدلة المتضمن أن الخمس بعد المغونان أن كل فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلا بعد إقرار المغونة للسنة إلا ما ثبت خلافه بدليل خاص وقد ثبت خلافه في جملة من الموارد كغناء ذائل والمعدن والكنز ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقة أو غيلة فالمتبعين إذن هو الإطلاق المتقدم إذن فهذا المأخوذ فائدة كسائر الفوائد فالعائدة بالتكسب لا يجب تخميسها إلا بعد إخراج مؤونة سنة شوفوا بعد صرحة مصر مصر <تصفيق> <تصفيق> يقول ويمال الناصر المتبع اطلاق دليل وجوب الخمس الثابت في مواردها المقتضي لوجوب التخميس ابتداءا من غير انتظار الزيادة على المأمونات لعدم اندراجها تحت تلك الأدلة كما لا يخفى بل يكفينا مجرد الشك في ذلك يعني الشك في ان قوله إنما الخمس بعد المونا مطلق أو خاط يكفينا مجرد الشك والتردد في أن ما دل على أن الخمس بعد المأونات هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب أو أنه يعم مثل المقام والأشابكين في الأطلاق؟ بعدين يقول قاله وأنه لا خمس قتبت هذا التخيس فلا فإذا شك في ساعة هذا الدليل وهو أن الخمس بعد المأونات. وضيقه وانه هل يشمل المال المعقول من الناصب ونحوه او لا كان المرجع قائل عدم جواز التصرف بما الكلاب يعني خمسه المتعلق بالامام عليه السلام اذ التصرف يحتاج الى دليل ومقتضى الاصح عدمه ان قبل ملتزم الخمس بعد وهنا عنده شكر في ساعة هذا لعل كلامه الأول اقرب إلى الصحاب فإنها ضعي والإطلاق إنها من الفمس تحضر خرج منها خصوص غناء اندار الحرب والمتن والمعدين يبقى الباطل تحت إطلاقها أوه. هذا بالنسبة للمأخوذ بماذا؟ للمقهود بالسرقة والغيلاة وأما المأخوذ بالمعاملة الربويه فكارة نحن نجوز المعاملات الربوية مع الكفار انه يجوز للمسلم ان يعقد المعاملة الربويه مع الكافر ويأخذ بحية القرض يعني المقرض والمسلم شما سمساعد كم؟ شما؟ لهذا الألم يذكرها معك الرباء نعم فبالنسبة إلى الرباء أنه المأخوذ بالرباء نجوز المعاملة الربويه مع الكافر حين إذن لا يشكر ما يأخذه من الرباء ثم ملكه بعد المعامله الربويه مع الكافر بعد ذلك لا يحتاج إلى شيء وتارتا لا نجوز المعاملة الربويه مع الكافر عملا بنطلاق النص وحرم, وحرم الرداء حل الله رباء محفرنا فهو يتنسل ليه سيدنا أخوكم سيدنا أخوكم يقول لهم الآية المعامل الرضاوي مع الفاتحة هذا عمل الإطلاق النص بحرم الرداء والنص المخصص رواية ضعيفة ضعيفة, ضعيفة باسمانة التي تجوزت المعامل الرضاوي مع الكافر ضعيفة باسمانة لا اكتنا جريمش رضيتوه فلا يفعوا يلعن هذه الأطلاق فحينئذ النفس المعاملة غير جاهزة لكن لو هو عقد المعاملة أخذ الأموال المعاملة في عذباتها محرمة معاملة رضوية لكن يجوز له اخذ المعاملة محرمة تكليفين لكن يجوز له أخذ المال يجوز له أخذ المال بماذا أذب حد عنوانين العنوان الأول من بقعت الهجاب بناءا على عموم قاعده الالزام للمخالف الكافر قاعده الالزام الملزمهم بما التزموا به هل تعمل كافر ايضا خاصة بالمخالف بناءا على عموم قاعده الالزام حتى الكافر يجوز أخذ ماله من طريق المعاملة الربويه عملا بقاعده الالزام وان كانت المعامله محرمه محرم على المسلمين محرمه المسلمين يجوز بقاعده وَإِذَا لَمْ نَقُلْ بِعْمُمُ الْقَاعِدَةِ يقول سيد يكفينا عن ذلك كله لأنه أخذ مال الكافر في حيثاته جائز خب أخذ مال الكافر في حيثاته جائز يعني إيش من روح يتوسل هل يجوز المعاملة الرضوية أو لا يجوز إذا كان يجوز خوف يتملك هو كان لا يجوز الخوف بقعة الإنذان خب ما يحتاج ذلك أهدافا يجوز أخذ مال الكافر مال الكافر غير محترام أساسا يجوز فإذا كان أساساً يجوز أهدو اذا يتملكه بمجرد أهدو وحينئذ يدخل في مطلق الكائدة التي لا يجب الخنس الا بعد استثنائي ومع الاستثنائي ممارسة. لكن هذا محل كلامين أشار إليه السيد السستاني تعرض للغة من أنه لا هم عن يتحليه هم عن يتحليه هؤلاء يتمسكون بمفهوم الروايات من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حعوم ما له وتمعه أو سباب المسلم رسول الله تاروكم وحرمتنا لذيك حرمتنا تمسكون بمخهومها فإذا لم يقل فلا يحرم أو فإذا لم يقل فلا يحرمها تمسكون بمخهوم هذه الروايات يقول ولكن يعارض التمسك بمفهوم هذه الروايات إطلاقات حرمة السرقة وإطلاقات حرمة الغيرة وإطلاقات حرمة مثلاً معاملات الباطل مطلقة مطلقة وغيره سواء كلا قرط مسلم أو كلا إطلاقات حرمة السرقة إطلاقات حرمة الغيرة إطلاقات حرمة المعاملات الباطلة مطلقة طرف الأخر مسلم أو كلا مطلقة وإن جاءوا إلى النصوص الخاصة فإن النصوص الخاصة في نظر السيل كلها ظاهرة في صورة القتال والغدر إذا حالت قتال وغدر يجوز، وأما إذا حالت بدنه وحالت أمام ومعلوم الجراء في حالة الأمام والأذناء مو معلوم حلي الأمر كافر والنصوص الواردة في الحليات إنما هي موردها مورد القتال والغدر والنصب ما شبه ذلك غير طبيعية بين المسلمين والكفار وأما في حالة الهنة والأمان فلا دليل على الحديث أموال الكفار لذلك هو ينتزل في بعض فتاوى من أنه إذا الإنسان مثلا سافر إلى المدن الغربية يجوز إلى المدنة وهو متمكن ولا ضرر عليه مثلا متمكن ولا ضرر عليه أن يأخذ بعض الأموال مثلا وهو يستطيع التليفون أو مثلا فيه مكان بيعين او في مكان شراءين مثلا بلا ضرر عليه ومتمكن من الاقتلاع ومتمكن من ارض بعض الاموال لا يجوز يجوز اذا لم يكن ضررا عليه فجائز